و انا في كان و انا قلت I'm gonna you back. إنما يوحي إلي أنما إله هم إلي b a yeah. mm. نمويا نمورو جان راميدو كونيو ياو نامو ماسات مو وان انذني لاغي نامو بيتن